سأسليه سقر وما أدريك ما سقا لا تبقي ولا تذى اللواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النير إلا ملائم كَتَوْ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا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 كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا دَجَّرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّ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 عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَتْكُمْ فِي سَقَبٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حتى أتانا اليقين